وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَأَرْزُقْنَا جَتْنَابَهُ وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَنِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيتها إخوة الممنون مع الفصل الحادي والستين من دروس العقيدة أيتها إخوة الأكارم هناك خمس مجموعات من آيات القرآن الكريم تتعلق لكم بالقضاء للقبر خلص مجموعات كل مجموعة تتمحور حول حفظ المحضر فالجموعة يقول فاسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلم فماذا قال أهل الذكري عن هذه الآيات الآية الأولى في سورة السجدة ولو شئنا لعطينا كل نفس ولكن حق القول مني لأن لأذن جهنم من الجنة والناس أجمعين وفي سورة يونس وانشأ ربك لأمن من في الارض كله جميعا فانت تكرم الناس حتى يكونوا مؤمنين في سوره زود وانشأ ربك جعل الناس امه واحده ولا جعلهم من مختلفين في سوره البقره وانشأ الله لكم امه واحده فيما فاستبقوا الخيرات إلي مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تختلق فيه تختلق أيها الإخوة هذه الآيات دقيقة جدا كما قلت قبل قليل من الآيات المتشابهات ومعنى المتشابهات التي يجب أن تسأل عنها لأن ما يتبادر إلى ذهنك فتحي فوج محدود من أن الله عز وجل لم يشاء الهبارة أراد أن يجعل, أن يجعل الناس بعثين مبنين وإن شئنا لعطينا كل نفس مبارك ما هذه لوحات انتناع من انتناع يعني انتنعت ربارة الخلق من في واقع الأمر نتبين لنا احتمالات ثلاثة للمشيئة الرمضانية مشيئة الله عز وجل هي احتمالات ثلاثة الاحتمال الأول أن تكون مشيئة الله في جعل الناس مجبرين على سلوك طريق البداية دون أن يستطيع الغدر ذلك يعني أولا تحادث وتحادث قادر على ان يجبر الناس على طاعته وقادر على ان يجبر الناس على سلوك طريق الحق شيء مختلف جدا ضمن قدرات جدا الواحد ان يجبر الناس على طاعته فتشيء البعض على الزور يمكن ان تقول هذا ويمكن لمشيئة الله عز وجل أن تجبر الناس على سلوك الدلالة دون أن يستطيع غير ذلك، ويمكن أن يشاء الله، يمكن أن يشاء الله أن يغرد الناس جميعاً، ويمكن أن تكون مشيئة الله في جعل الناس الناس مجبرين على سلوك طريق الدلالة ويمكن أن تكون مشيئة الله عز وجل في أن يجعل الناس مخيرين فمن شاء منهم اختار بإرادته الحر طريق الخير ومن شاء منهم اختار بإرادته الحر طريق الشر هناك ثلاث احتمالات لمشيئة الله لا جل في هذا المنضوع إن أن يشاء الله أن يجبر عباده على طاعته وإن أن يشاء الله أن يجبر عباده على مقريته وإن أن يشاء الله أن يجبر عباده بشيئة فورة يلترونهم طريق الرجاية الطريق الضرع الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يجبر عباده على طريق الطاعة، فإذا كان لم يشأ أن يجبر عباده على أن يسلك سبيل الطاعة، كذلك لم يشأ أن يجبر عباده على سلوك سبيل المغفرة. إذا لم يشأ أن يجبر عباده على طاعته. ليس معنى هذا أنه شاء أن يجبرهم على معصيته؟ لا ليس هذا هو البديل ليس هذا هو المقادم ليس هذا هو التسنباط العكسي هذا فضل الثانس إن كان الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يجبر عباده على طاعته ليس معنى هذا أنه شاء أن يجبرهم على معصيته إن لم يجبرهم على طاعته بل شاء لهم أن تكون لهم مشيئة حرة يختارون بها طريق الهداية أو طريق الضمان أخثر ما في الموضوع أن تصفر من هذه المجموعة مئة آيات أن الله لن أن يجبر الناس على طاعته، ولكن شاء لهم أن يجبرهم على معصيته. لا، ليس هذا هو البديل، ليس هذا هو التقارب، ليس هذا هو الاستنباط العقدي. لم يشأ أن يجبرهم على طاعته، بل شاء أن يجعلهم أحرار في اختيارهم. هذا بعض الأمور. الجامعة. الكاملها، وإذا صارت وضّن حدود قدرتها، أن تجعل جميع الطلاب ينجحون بعلامات تم شيء في مبدأ الطرح، تظهر على الطلاب الراق الأسئلة، أو الإجابة مطلوعاً أيضاً الإجابة الكاملة، وضع على المذاكرة. إلا أن يضع على كل ورقة بشكل آلية آلية بأدنى النير. فقد بخط رئيس الجامعة لو فعلت لجعلت جميع الطلاب ينجحون نجاحا ممتازا ولكن لو فعلت الجامعة ذلك أين قيمتها؟ هل لها قيمة؟ هل هذا النجاح قيمة عند؟ أبطل الله هل لهذا النجاح قيمة عند إدارة الجامعة هل لهذا النجاح قيمة عندنا؟ الناس هل لهذه الشهادة التي يحملها خريجو هذه الجامعة لها قيمة دنيا بإمكان هذه الجامعة أن ترجح جميع أبطل الله بيسر ورقة ورقة الأسئلة وبركة الإجابة مطلوعة بك أكمل الأجودة فربنا سبحانه وتعالى لا يؤجب عباده وعد عطاعته لأصبح التكليف باطلا لأصبح الابتلاب باطلا وأصبح الارتحال باطلا وقال رجيئا رجيئنا إلى الدنيا عادة ومثلت سوا العقاب ومثل الوعدل الوعيد وعطلت دواميس الكل وسقط الإنسان وصار في مستوى الحيوان إن عرضنا الأمانة على السنوات والأرض والجبال سأبدئنا أن يحمينا وأشفقنا منه وأزلها الإنسان إنه كان ملوما جهولا من الذي حملته؟ حملت أمانة من أمانة التكريف أي أن الله عز وجل كلف الإنسان أن يعرفه وأن يطيعه وأن يتقرب إليه لأن يزكو يذكر نفسه يزكو بنفسه كلفه ذلك وأعقاب المتأثنان قد أسلع من ذكاها وقد خاب من ذكاها إذن من الممكن أن يجبر الناس على طريقه، أن ولكنه لم يفعل، لأنه لو فعل لبطل التكليف. مثل أخي، لأن مدرسا متفوقا في الرياضيات، ولدي ابن طالب عنده، فتابع يا أبتي حل هذه المسألة، خير في إمكان أبي أن يحلها دون لمح البصر. يذهب الطالب إلى المدرسة يعرضه على أستاذه لأخذ علامة التامة ما قيمة هذه العلامة التامة؟ ما قيمة هذا التفور؟ لا شيء. بمجرد أن يجبر الناس على أن يجبر الله الناس على فعاته فقط التكريف وانتهى الافتناء وتعطلت مواريس الثالث الأنبياء عبثا ودعوة العلماء الباطلة وأصبح الصياد ولا والإقادة مزاحا فرقنا زي جل ولو شئنا لآتينا كل نفس مزاحة ولكننا لم نفع مشيئتنا لم كذلك كان من الممكن أن تكون هذه مشيئتنا ولكن هذه المشيئة لن تتعلق بها حكمتنا ليس من الحكمة أن يشاء ذلك فالله سبحانه وتعالى إن لم يشأ أن يجب العباده على طاعته لم يشاء قطعا أن يجبه على محصيته ولكنه شاء لهم أن يكونوا أحرارا في مجيئتهم شاء لهم هكذا طريقا جدا أو طريقا فإذا قصي على الإنسان الاهتمام السابق هذا القرآن يحتاج إلى من يعلمك يحتاج إلى من يفسده لك multim yeah. girişimi yep. da teslim He's <laughs> good. bu nedir Okay. I mean, bil ihraç ve ينتحد هذا الذي يتكلم هو كمال يريد ليست كمال يريد جواب من الجهة الثانية تطلب التهمة أيام الجهل وهكذا يفت في عرض الفلسطينيين وتنسحب المذهب الخصوبات وتنسحب لهم الحدادات والشحناء والبغضاء فإذا ضل هذا قد سعد وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. إياك أن تسأل سؤال تعلمه ولا سؤال امتحار ولا سؤال فتنه ولا سؤال تحجين ولا سؤال مجادلي ولا سؤال تباحكي ولا سؤال مشاحني هذا كله ما بتاعت عنه الآثة الثالعة البراء للجدن وذلك منهي عنه حينما قال عليه الصلاة والسلام دقيقوا جيدا ما ظن قوم بعد بدا كانوا عليه إلا قلت الجدن قوم بعد هدن كانوا عليه الا اوت الجبل. رواه احمد والترمذي والبناجة وسندق صحيح. ما ضل قوم بعد هدن كانوا عليه الا اوت الجبل. فكأن الجدال وحتى الجبل والتعجق بالجدال وجعل الجبل هدفة Sağ olüye في مسئلة علمية السقوط أو السؤال في معرض الاستفادة لا على وجه العنادي والمكالة أو التلتف في التعريف. ما في معرض التعني؟ وعندما قد إفحام الغير إفح... أخي أفحمته وقلت قلت أب النبي أفحمه بطر أفحمه بطر أفحمه أخما قد الغير وتعجيزه وتنقصه في كلامه والإثباته إلى القصور والجهل فيه فلي المجادلة المحظورة التي لا نجاة من اسمها إذا بالسفل وما الباعث عليها إلا الترفع بإظهار العلم والفتو والتهجم على الغير بإظهار نفسه وهما صفتان مملكتان ولا تنسكو الممارات عن الإيذاء وتهييج الغذب لحمل تعترض عليه عمله التهييج على أن يعود أن ينصر كلامه بما يمكن من حق أو باطن لذلك قال عليه الصلاة والسلام سنعو بهذا الحديث